موقع رياض القرآن يقدم, يقدم بمثل هذه الكلمات وبمثل هذه المناجات تحن القلوب إلى مولاها وتشتاق للسهر اعتراف وإقرار وتمجيد وانكسار فيا عاذلي بالأسحار لا تعذِّر المشتاق في أشواقه حتى يكون حشاك في أحشائه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أي يتخلفوا عن رسول الله.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 ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذروا